بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نا او نصبح او الناس يقولون في دين الله و 119. بحمد ربك واستغفره إنه